Dikil Allah, وبعد Allah, dikilek Näsahil shuog, illi ma yjeelek Dikil Allah, وبعد Allah, dikilek Näsahil shuog, illi ma yjeelek Aasaa ma ytóuli, غiyabek عليina Bikill lalq, ma دخيل الله دخيل الله وبعد الله دخيلك مساء الشوق اللي ما يجي عسى بايته لغيابك علينا, علينا بكل الخلق بكل الخلق دخيل الله حنيني يا نظار عيني خذاني وشوقي بالبراد عن نكرماني حنيني يا نظار عيني خذاني وشوقي بالبراد عن نكرماني يا ريت اللي عذ الحلم يا ريت اللي الحلم كاني يا بعد الروح واسي خليلك يا بعد الروح دخيل الله وبعد الله دخيلك نساه الشوق اللي ما يجيلك عسى ما يجيليك يطول غيابك علينا, علينا بكل الخالب ما نلقى مثيلك بكل الخالب ما نلقى مثيلك بخيل الله طار الهجر قلبي خاف شكال البر من بعض المسافة طار الهجر قلبي خاف شكال البر من بعض المسافة عيدار دمعي عذول وحين شاف عيدار دمعي عذول وحين شاف سبيل الحاج عمري سبيلك دخيل الله دخيل الله وبعد الله دخيلك نسه الشوق اللي ما يجيلك عسى ما يطول غيابك علينا بكل الخالق ما نلقى مثيلك بكل الخلق ما نلقام